داء وفي الحنايا وبدت الشوق المثر انا مع الفجر المحتدم قادم هذا النداء وفي الحنايا وبدت الشوق المثر انا مع الفجر المحتدم قادم يا روعه الايمان يا التحدي يا روعه الايمان يا رمز التحدي قادمون قادمون ونجيدنا في كل فتى مسلمون قادمون، قادمون،, فت�� قادمون قادمون ورشيدنا في كل فتى مسلمون قادمون قادمون في كل فتى مسلمون قادمون قادمون ورشيدنا في كل بيت مسلمون قادمون قادمون ورشيدنا في كل بيت مسلمون قادمون قادمون ورشيدنا جدولا كل فجر مسلمه فيتامنا الله تبارك وتعالى ولك ان يمن علينا بتوفيق منه وان يلهمنا الصدق والثبات في امور ديننا ودنيانا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين